إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق ولا ولتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقل ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا بإيجاز مع القواعد الفقهية ولعلنا ننتهي من جزء من هذه القواعد يعني يكون الجزء الأول منتهي منه في القواعد ولعل الله ييسر في دورة أخرى ننتهي من الجزء الثاني وايضا ننتهي اليوم من الجزء الأول من المواريث الكلام على العصبات تكملة الحديث النمس فما بقي فلأولى رجل ذكر اليوم إن شاء الله في قاعدة عامة مهمة جدا أيضا من القواعد الفقهية ألا وهي الضرر يزال أو نقول لا ضرر ولا ضرار وهذا الأنسب إذا قلنا لا ضرر ولا ضرار جعلناها تحت الحديث أو بمسمى الدليل بعموم مسمى الدليل وهذا يكون أنسب له قاعدة الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار الضرر معناه إصال المفسدة للغير، إصال المفسدة للغير، لا ضرر ولا ضرار، الضرار هو مقابلة الضرر بالضرر مقابلة الضرر بالضر. يبين لنا القاعدة لها شقان، الشق الأول لا ضرر، يعني لا ضرر ابتداءً، والشق الثاني ولا ضرار، يعني لا ضرار جزاءً، لا ضرر ابتداءً، لا ضرار يعني جزاءً في المقابلة. ما هذه القاعدة العظيمة الجليلة؟ يعني تدخل في أبواب شتى من أبواب الفقه ولذلك كثير من أهل العلم يحتجون ويعني يولون اهتماما عاليا لهذه القاعدة لأنها تدخل في البيوع وتدخل في العبادات وتدخل كثيرا في الحدود وأيضا تدخل خاصة العموما وتدخل خاصة في باب القضاء لا ضرر ولا ضرر كما بينا المعنى العام لا ضرر ابتداء ولا جزاء يعني على سبيل المقابلة دليل القاعدة أصلها وأسها وركنها على الحديث المتكلم فيه وحديث رواه مالك بإرسال رواه مالك في الموطأ مرسلا ورواه الحاكم ووصله وغيره قوله نسلم لا ضرر ولا درار ولذلك هم سموا القاعدة بنفس الحديث ولا فقه طبعا ضبط لا ضرر ولا درار وهناك أدلة كثيرة منها يستنبط منها أيضا التقييد لهذه القاعدة منها حديث نسلم لا يمنعنا جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لا يمنعنا جار جاره أن يغرز خشبه في جداره وأيضا قول الله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد وأيضا قال الله تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وأيضا قول الله تعالى وإذا طلقتم من فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن هذا وجه الشاهد ضرارا ولا تمسكهن ضرارا لتعتدو هذه بعض الأدلة على هذه القاعدة المهمة العظيمة كما قلت هذه القاعدة من أجل القواعد الكلياً التي يدور عليها المسائل الفقهية أولا قبل أن ندخل في صور هذه القاعدة الضرر يقسم لنوعين الضرر ضرران ضرر أو الإضرار إضراران ضرر بحق وضرر بغير حق أما الضرر الذي هو بحق فهذا غير من نعشر بل واجب على الإنسان أن يطبقه وهو الضرر الذي يبلغ الإنسان بجريرته بجريمته كقطع يد السارق فهذا ضرر لاحق بالسارق من قطع يده أو قتل القاتل فهذا ضرر لاحق بالقاتل أنه أزهقت نفسه لكن هذا الضرر يسمى ضرر بإيش ضرر بحق فلا يستطيع فقه ياتي يقول يا إخوة أفاضل كيف تفعلون ذلك تنفرون الناس تأتون للسارق بدل ما تنصحوه بدل ما أصلاً يعني تحبسوه عاما أو عامين لعله يرجع تقطعون يده تنفرون الناس من الإسلام والقاعدة عندكم التي تقاعدونها لا ضرر ولا درار قلنا هذا حق أريد به باطل نعم حق القاعدة التي قاعدة فقاه هنا لا ضرر ولا درار لكن هذا الضرر ضرر بحق والضرر بحق غير ممنوع شرعا وأيضا رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني البكر هذا من الضرر الذي هو بحق النوع الثاني ضرر بغير حق والضرر بغير حق والتعدي على أموال الغير التعدي على أعراض الغير فهذه إضرار أو ضرر بغير حق فهذا الذي تدخل فيه القاعدة وتقول هذا الضرر محرم يأثم صاحبه بل ويعاقب عليه أو يعذر لقوله السلام لا ضرر ولا ضرر صور هذه القاعدة العظيمة الجليلة صور كثيرة منها أولا لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها تعرفون كيف تطبق هذه القاعدة على هذه الصورة؟ ولا أطبقها انا واجعل الصورة الثانية لكم طبقها أنا؟ نعم من تطبيق هذه القاعدة هو طلب المرأة الطلاق من زوجها تدخل فيه هذه القاعدة, تدخل فيه هذه القاعدة. نعم تدخل في هذه القاعدة لكن لابد حتى لا أشكل عليكم لابد إن الانسان اصلا حتى لو طبق هذه القاعدة يقول هذه القاعدة مقيده إيش هو القيد في غير ما بأس يعني لو ما في بأس فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وتدخل القاعدة فيها هنا لا ضرر ولا ضرار كيف ذلك طيب. طيب الذي أفهم منك أنني أطبق القاعدة بأن المرأة التي تطلب الطلاق قد أوقعت الضرر بزوجها صحيح لا لابد لنا أن نقول هذا بقيد وبشرط وليس اطلاقا، وإن اردتم استبدال زوجة ما في مشاكل فلا يصح لكن احنا نقول في غير ما بأس يعني لو ما في باس يبقى لا يجوز نعم أحسنتي بقى وقعت الضرر بغيرها والقاعده تقول لا ضرر ولا ضرار وأنواع الضرر كثيرة منها إن هي تعرضه للفتنه والأمر الثاني منها النية تكسر قلبه فتوقع عليه الظلم في هذا صحيح ولا لا منها إن هي أصلا تجعله يظن بكل المسلمات مثلا أو بكل المتزمات صحيح فكل هذه أضرار فهنا نقول لها اتق الله لا تطلب الطلاق ولا تتجرأي على مسألة مثل هذه المسألة فتضيعي وتضيعي لأنك ستقعي في محل القاعدة لا ضرر ولا ولا ضرار إلا أن تجيب وتقول إني في بأس يبقى لو في بأس يباح لها يبقى أدأس مضرر بإيش بحق أحسنتم يبقى أدأس مضرر بحق إذن من هذه الصور أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها في غير مبأس وهذه طبعا تصريحا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيوم امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس من زوجها في غير ما بأس فالجنة عليها حرام أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لم ترَح رائحة الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا من هذه الصور التي تطبق على هذه القاعدة طلب المرأة الطلاق أختها طبعًا متصورة طبعًا أختها ونسى الله العفو العفيف أختها تزوجها كيف أختها تزوجها يعني يعني إزاي طلق أختها يعني هي تطلب ان اختها تطلق من زوجها لا ايه ده نص الحديث يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا تطلب المراه طلاق اختها لتكفى صحفاتها او لتأخذ ما في صحفاتها والحديث ظاهر جدا طلاق اختها هذه صوره لكن انا اريد تفسير طلاق اختها طبعا الظاهر ان هي اختها الشقيقه او ممكن تكون أخت من اب ممكن تكون أخت من اب وممكن تكون أخت من, تكون أخت من ام لا أكل ده لا ظاهر الحديث يقرره إذن أنتم ستؤولون والقاعده عند العلماء أن اللفظ يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينه تصرفه عندكم قرائن يعني الآن أنتم لا توافقون أن الحديث طلاقه أختها أن تكون أخت شقيقة ها توافقون ولا تخالفون قوله السلام لا تطلب المراه طلاقه أختها أختها الشقيقة توافقون أختها من أمها أختها من أبيها لا اذا أي أخت هذه أي أخت هذه يعني أنت الآن تقول أنا أول ظاهر الحديث طلاقه اختها ليست الاخت من ناسبية ولا الاخت من أم من رحم ولا أي شيء لما أولت استدللت بأن سلمناها عن أن يجمع المرأة بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إحنا الآن في الاخت نحن الآن في الاخت لا دي عم وخالة لا الآن ليس بصارف هذا لا يجمع بين المرأة وعمتها قالت الحمد لله ليست عمتها ولا يجمع بين المرأة وخالتها قالت الحمد لله ليست بخالتي دي أختي يبقى يبقى اللفظ على ظاهره حظ هذا هو أولا يقول سأصرف الظاهر كما قال الأستاذ الكريم لكن لكننا نقول النص من الآية قال الله تعالى وأن تجمعوا يعني ليس لكم أن تجمعوا بين الأختين يبقى النهي وصل وهذا النهي يكون صارف صارف لظاهر طلاق أختها أن تكون أخت نسب أو أخت رحم فما يبقى إلا اخوه الإسلام كما قال الأخ ودليل ذلك اخوه الإسلام قول الله تعالى إنما المؤمنون أخ وايضا قول الله لو كنت متخذا من البشر قليلا لاتخذت أبا بكر ولكن صاحبكم إيش خير الرحمن إنما هي أخوة الإسلام معنى قول الله وسلم طلاق أختها يعني أختيها في الإسلام ايضا هذه من تطبيق القاعدة لما تأتي المرأة اشتدت غيرتها وكانت ضرتها أجمل منها أو ألطف منها أو أحسن منها حديثا او أليم منها تعاملا مع زوجها فكان الرجل إذا دخل البيت الأول اكتئب لكنه يتق الله فيهم فإذا دخل البيت الثاني انشرح صدره وكانت تلمس المرأة الثانية ذلك منه وكانت أم الولد عنده فقالت يانا يا هي تلاقها أو تلاقي لابد بد أن تطلق الثانية او قالت تطلق الثانية فهذه نقول لها اتق الله ربك لا يجوز لك أن تفعلي ذلك فلما قلنا لها لا يجوز لك أن تفعلي ذلك قالت ائتوني بالدليل من التقييد الفقهي لا من الأثر عندنا الأثر لكن نريد التقييد الفقهي وتطبيقه لأن طلبة العلم لابد أن يطبقوا القواعد التي يدرسونها فكيف نطبق هذه القاعدة على هذه الصورة هند تشتد على زوجها ليطلق هبة وهبة دي الزوجة الثانية وقالت لابد أن تطلق وأنا أم الولد وأنا الأولى وأنا التي لألحظها عند أهلك فلا بد أن تطلق هبة وإلا لا أعيش معك مثلا أو تقول طلقها دون أن تشترط طلق هبة فجاء رجل فقال نتحاكم إلى المقاعدين الأصليين فأجابوا وقالوا قالوا لا ضرر ضرر يصح أنا نريد أنا التطبيق الجالي لها نقول لها أولا لا يجوز لك أن تسألي طلاق أختك فقالت لما ما العله ما قالت اين الاثر لان الاثر عندها وتغض الطرف عنه لكن قالت لما ما العله وقعد ضر احصل ما احنا فين دلوقتي يعني اي واحد لسه بادئ الراي سيرى كل سؤال انا بساله عشان اطبق ايش طيب. سنقول لها العلة الضرر ستلحقين بأختك في الإسلام الضرر تسرق قلبها وتوقع الظلم عليها ولعل زوجها إذا طلقها لا تجد غيره أن يسترها ويتزوج عليها لعله لعله لعلها تموت بذلك لعلك تكون قد ظلمتها ظلما بينا والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار يعني لا إنزال الضرر ابتداء ولا جزاء قالت لا ما أنزلت بها الضرر لما قلنا لها اتقل لا الضرر يزال لا تضريها ماذا تقول؟ تقول لا والله أنا ما أنزلت عليها الضرر ده هي التي أنزلت لي أو أنزلت عليها الضرر فكيف نجيب؟ يا رب ياتوا بها عشان أنا أرتاح نفسيا نرد عليها من وجهين. أولا نرد عليها من وجهين. الوجه الأول لا نسلم لك أن هذا إيش؟ ضرر ده ضرر محتمل وضرر بحق لأن هي ضرر نعم عشان في ضرر وإلا فالله قد أباح له التعدد فلا نسلم لك قالت لا سلموا لي قلنا تنزلنا معك وسلمنا سنرد عليك ونقول حتى لو أوقعت بك الضرر فليس لك الضرار أحسنتم الحمد لله فالتطبيق نقول لا لا درار يبقى لا ضرر أولا هذه نعاتب بها هبة أما هند نقول لها لا درار يعني لا مقابلة الضرر بدرر في فهمين الحمد لله يبقى إذا نقول لا ضرر لا ضرر أيضا من هذه الصور بيع السلع المعيبة دون إظهار العيب بيع السلع المعيد جاء رجل فاشترى سيارة وهذه السيارة فيها عيب والرجل الملتح الآخر رجل ملتزم مؤتمن يقول الحمد لله أنا لا أبخص حق الثاني وابيع بنفس الثمن ولا اعلي السعر عليه ولا اضره فاعطى السيارة وكان فيها العيب فغفل أو تغافل فلم يخبره فجاء الرجل بعدما أخذ السيارة وجد العيب فرجع للفقيه فقال ماذا أفعل فقال له الفقيه تم البيع والأمر قد انتهى اذهب إلى الرجل البائع فعاتب أو يدفع لك شيئا والأمر ينتهي فلما أخذ هذه الفتوى أو قعت في قلبه ريبة فقال هذا الفقير هل هو متقن أم لا فبحث عن إتقان الفقير فوجد أنه لا يمكن للفقيه أن يتقن إلا أن يدرس الحديث بمصطلحه مع الأصول مع التقعيد الفقهي قال إذن أذهب لفقيهن دعك من الحديث الآن اذهب لفقيه مؤصل قد تعلم القواعد يعرف كيف يستمرت الاحكام من الادلة ويقاعد او يفرع الفروع على الاصول فذهب اليه فقال جاءتني فتوى كذا وكذا والرجل قد باع لي السيارة وهي معيبة ماذا افعل قال يا ابني أرأيت هذا العيب استجد وهو عندك أم كان قديماً؟ قال كل الخبراء نظروا للعيب فقالوا ما استجد العيب عندي بل هي معيبة من قبل أن أشتريها فقال تم البيع قال ماذا أفعل؟ الفقيه المقاعد كان أشبه ما يكون بالفقيه بإيش؟ من الاول الغير مقاعد فهم كلهم زي بعض وهذه طبعا تنطلي على الاغمار يحسبون ان الكل اصحاب علم او الكل طلبة علم او كل المدرسين او كل من يدرس للناس طالب علم هذه تأتي للاغمار بل ثلاث تربع او كثير من الذين يتمنون طلب العلم يعني يدلس عليهم في ذلك لكن هو لو انتظر لعرف الفرق فقال يا بني قد تم البيع وما اكملت كلامي ولو سكتت لتعلمت قال إذا ائتني بما عندك قال قد تم البيع ولك الخيار قال قد تم البيع ولك الخيار قال ما معنى لي الخيار قال لا لك أن تختار إتمام الصفقة أو أن ترد البيع قال لي الخيار قال نعم لك الخيار قال وما الدليل وما التقييد الذي ألجأك إلى ذلك قلنا الدليل على ذلك أو التعليل على ذلك هو لما باع لك السيارة معيبة قد اوقع قد اوقع بقد هذه سارة اشتريتها أنت بخمسين ألف وبالعيب تساوي ثلاثين إذا بخس حقك في عشرين يعني ظلمك في عشرين والقاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار أولا قال له لا ضرر أو الضرر يزال قال شطر القاعدة الأولى قال إذا سأذهب وأضربه وأدخل إلى ورشته فاخذ ثلاثين ألف بدل العشرين ألف فقال المقاعد ليس لك ذلك قال وما التعليل قال لا ذرار إبقى لا درار ابتداء منه ولا درار من إيش منك يعني جزاء قال فماذا أفعل قال اذهب بالصلحاء من قومك إليه فأرض عليه هذا العيب فإن رأى فقل أنا لي الخيار أنا ما أريد السلعة بهذا العيب فترد البيع فقال الرجل أنت ستضرني قال لا أضرك هذا هو الحق قال طيب نتفاهم تأخذ حق أو أرش هذا العيب وتقبل السيارة قال قبل قلنا له إذن الضرر بفضل الله زال ولا ضرر ولا درار لا درار مقابلة ولا ضرر منك اذا إذا باع السلعة بالعيب نقول القاعده تدخل هنا وتقول في البيوع لا ضرر ولا درار عليك أن ترد السلعة أو أنت بالخيار لك أن تقبل ولك أن طرد. ايضا من الصور التي تطبق عليها هذه القاعدة رجل عنده ارض والارض تطل على فلة لرجل طيب صالح وعنده بنات من الجمال بمكان لكنهن سامحوني ان تجرأت في لفظ معين فنقلت كلام الذهب فيه عودني إخو فاضل في هذه الكلمات واعتذر عليها سامحوني استغفر الله أنت جرأت أو تبجحت بلفظ معين والله لست قاصدا ولكن أنا أردت إظهار فقط المسائل حتى تطبق علميا وإن الإخوة تتعايش مع الفقه أنا قلت الفقيه الغير متصور ليس بفقيه. فسامحوني الغرض المقصود يمكن دي تكون آخر مرة نتكلم فيها عن النساء والله أعلم الغرض المقصود هذه الفلا تطل على رجل صالح لكن كان عنده بعض النساء لا يرين النقاب ويكوننا في البيت يعني بزي البيت او بمهنة البيت يعني ممكن الزراع ممكن الساق وهذا الرجل رجل صالح لكن الشهوة ليست بالعينة رجل صالح يزرع في ارضه وبعدما وجد الثمر قد اينع فقال لي الحصاد الان فتسلق الاشجار فلما تسلق كانت له مصالح مصلحة الثمر ومصلحة النظر لكن هذه ليست مصلحة لمصلحة متوحمة. فتسلق الاشجار وقال نعم الثمر هذا سابيتنا فوق الشجره ف... فبقي فوق الشجره ساعات فالذي في الارض يقول ما بال الرجل في الشجر فلما علم قال هذه الفله فيها كذا وكذا فقال الفقيه انت رجل صالح لكن أنت متعبد غير متعلم ولجهلك وقعت في هذه المصالح وصلاحك لم ينفعك عند وجود جهلك ولذلك نقول الطالب العلم أو العالم المتعبد بآلاف بل بملايين من المتعبد الجاهل فقال له الفقيه المقاعد لو تعلمت وقعت يعني طرق التعبد ما وقعت في هذه المصيبة مع أن الناس يعلمون أنك صالح ونحن نعلم عنك الصلاح لكن لجهلك اوقعك الشيطان في هذا الخطأ تعرفون قصة برسيس العابد كيف وقع كان عابدا عابدا زاهدا تقيا ورعا صالحا لكن لما كان جاهلا الشيطان ما اخذه على الحرام مرة واحدة لكن جعل له حبال ووسائل يتوصل بها الى الحرام نفس الامر كانت الوسيلة لان ينظر الى المحرم اينعت السمر ولا نعم الثمر فوق الشجر فقال له فقه المقاعد الان عليك بامرين إما أن تقطع هذه الشجرة قال هذا اتلف مال طبعا اتلف المال ستردون عليها بمسألة معينة قال هذا اتلف مال قال نعم أنت أوقعت الضرر بالناس أنت الان تتسلق هذه الأشجار فتنظر إلى النساء المحرمات عليك أو الاجنبيات عنك فأنت أوقعت الضرر بهن ولذلك نقول اقطع هذه الشجر وكان فقيها صالحا لكن سمعه المقاعد المؤصل فقال هذا كلام طيب لكن بقي لك أن تتفقه وأن تعصل حتى تكون فتوىك فتوى صحيحة قريبه من فتاوى العلماء الفحول قال ماذا عندك قال نقول إذا قلت له اقطع الشجر سيقول لك الحمد لله كلهم مقاعدين الآن سيقول لك لا درار إذ لا إزالة ضرر بضرر صحيح ولا لا لأنها لا ضرر سيقول لك لا درار قال فماذا نفعل نقول له الآن لا يجوز لك أن تتسلق الشجر لا يجوز لك أن تتسلق الشجر بحيث ان انت لا تضر الاخرين بالنظر ولا ايضا نزيل هذا الضرر باتلاف المال وقطع الشجر اما ان نقول لك لا تزرع هذه الاشجار والثمار هذه تركها واما ان تأخذ عصا فتأخذ بها او تنزل بها هذه الثمار دون ان تتسلق يبقى نمنعك فقط من التسلق دون اتلاف مالك لتطبيق القاعدة لا ضرر ولا ضرار مفهوم ولا لا طيب اخر صورة من هذه الصور الرجل الذي بنى أو فتح نافذة في داره تطل على جاره قال ما تسلقت الأشجار وقد سمعت الفقيه المؤصل المقاعد يتكلم عن الأشجار فقلت بيتي ليس بشجرة الحمد لله هذا بيتي وهذا بيتي وملكي وأنا احدثت في ملكي يعني ما يجوز لي نعم قلنا له يجوز لك أن تفتح النافذة فقال فتحت النافذه ففتح النافذه ليشتمل الهواء فكلما فتح النافذه ما نظر إلا وقع بصره على المراه وهي تعمل الطعام فقلنا له هذا ضرر اتقي لها في نفسك قال ماذا أفعل قلنا ائت بالطابوق تعرفون الطابوق الطوب يعني أنت الوحيد اللي تفهمه ائت بالطابوق وابني عليه وسد هذه النافذه وكان الرجل طالبا للعلم يحضر دروس العلم قال أنت لست بفقه قال لما قال تسد علي النافذة وهذا في ملكي وقد أحدثت هذا في ملكي من يملك هذا غيري أنا أتصرف في ملكي والتصرف في الملك لا محظور عليه ولا محظور علي فكان الفقيه اوفق حظا قال له لكنك الحقت الضرر بايش بالآخرين فقال أستعين بالمقاعد فذهب فأتى بالمقاعد فقال فتوى صحيحة من الفقيه لكنها اكمله لكنها ناقصه ما هو النقص اللي فيها ها ما هو النقص الرجل طبق القاعدة ولا ما طبق القاعدة الفقيه طبق القاعدة ولا ما طبقها طبق الشطر الأول قال لا ضرر انت تنظر للمراه لا يجوز سد الباب اذا لا ضرر يقع على المرأة انك لن تنظر إليه قال الشق الثاني بعدت عنه لا ضرار يعني لا تزيل هذا الضرر بإيش بضرر فقال الفقيه المؤصل لك أن ترفع فقط حد بصرك يعني تبني الطوب او الطابوق الى حد بصرك او حد الجار حتى لا ترى الجار وتترك بعد ذلك الفوهة او الخوخة او الفتحة هذه يأتيك منها الهواء ونقول قد تبقنا القاعدة لا ضرر ولا ضرار ما ادري في ضرر عليكم من هذه الدراسة ولا درار الحمد لله كلها ضرر ودرار فالحمد لله زالت الضرر وزالت درار طيب هذه اخر ما تكون من الصور في هذه القاعده ولها فروع كثيرة اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم